بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبا رك الذي بريء من كل قوة على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عامل. وَدَارَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دَعْوَاكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَكِيلُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بَقَى أَلَذِي خَلَقَ تَلَاثَةً طِلَاقًا ما, مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاؤلٍ رجع البصر هل ترى من فطور؟ ثمرجع البصر هل ترى من فطور؟ ثمرجع البصر كرتي. كل بصر خاطئ وهو خاسر تولين نار جهنم ذاك وكيد ان قال الذي لك البصر خاطئ وهو خاطئ واردي زين السماء الدنيا بمن صاب حو جعلناها رجوم للشياطين ولا قادر عليها سَنَدْعُ لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَبَوِيٌّ وجأننا ما بأس نصيب إذا ألقوا فيها سمع لها شهيق وهي تنفد إذا. كاد تميز من الغيب، كاد تميز من الغيب. كلما ألقى فيها فوج الساله خزانتها، ألم ي؟ تikum الذي قل لا ناغول في فيها فوج بدا لهم فدمتها فلن يتقي الذي اول بن قد جاء plan plan ma ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه هَذِهِ لَاعِب وَقَامُوا الذين يخشون هُمْ بِهِ a uh -huh. وكل الرزق وإليه النشور وإليه النشور أأمنتم من في السماء أيضا سيفا بكم الأعضة فإذا هي تمور كان كثير، أَوَلَمْ يَرَو respectively إلى الطير فوقهم صاف، فاتهم ويتبيض. يقولهن <تصفيق> I'm gonna be alright. <laughs> أنفكر القرود اللجو في عتوه ونجو أفمن يمشي مكبا على ودهه أهدا فَمَنْ يَمْشِبُ كِبَّاً عَلَى الهُوَالَذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُ الَّهُ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وليلًا ما تش بَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَالِثًا لَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا يَجُثُونَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا كفروا وقيل هذا الذي كنتم Jangan dan فَتَذَكَّرُوا انْغِلابَهُ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ فَلَا تَرَوَنَّ إِنْ أَصْبَحَ مَاءٌ غَوْرًا فَمَا يَأْتِيكُمْ